انَهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فُقْتُلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَثَ وَبَثَّ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فقال إن هذا إلا سحري يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذب لو واحدة للبشر عليها تسعة عشر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 لِيَسْتَقيمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَهْدِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَبْتَغِيَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَقْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ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 قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نقوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين